نسيم الشوق الهو في الحنايا وحب البذل من خير السجايا تجمل بالعطاء عاش كريما وتلقى السعد في دنيا البراء. تماثل بالكرام وكن نبيلا فهذه من كريمات المزايا ولا يشعلك ظل عن ضياء وكن جلدا إذا دنت المنايا نسيم الشوق يلهو في الحناء